م ن آ ي ا ت ر ب ه الكبرى أ ف ر ا ي ت م اللات والعزى ومنات ا ل ث ا ل ث ة ا ل خ ر ى الكم الذكر و ل ه ل و ث ه تلك إ ذ ا ق س م ة ضيزى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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه ت س م ي ة الانثى وما لهم به من علم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 إ ذ ا ف ض ان ي ك م م ن ا ل أ ر ض ل ان ي و ن هناك افضل ن يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك ف ض ل ان يكون هناك افضل ان يكون ه ن ا افضل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 وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من ن ط ف ة اذا تمنى وان عليه ا ل ن ش ا ة الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعر ى وانه اهلك عادا لولا وثمودا فما ابقى وقوم نوح من قبل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 هذا نذير من النذرلون ازفت لازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا